صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم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 فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فغيل للمصلين الذين ومن صلاتهم سامون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله